حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع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 فهل من مذكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ كذبت عدو فكيف كان عذابي ونذر؟ إننا أرسلنا عليهم ريحا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 ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاءوا